الحمد لله رب العالمين أحبتنا في الله يسرنا في مشروع حامل المسك أن نتواصل معكم مع كتاب الله تعالى لنتدبر معانيه ونتفيع ظلاله ونهدينه سنة هذه اللحظات لتستروح بها وتحلق في سماء هذه العظمة فتلين لذلك الجلود وتطمئن به القلوب حيث يطرق الأسماع أعذب لفظ وأجمل حديث أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر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 جميعا إنه هو الغفور الرحيم أيها الإخوة في الله مشروع حامل المسك لبنة مباركة تضعها لجنة الزكاة الشامية والشويخ لخدمة الصرح الخالد كتاب الله الكريم وذلك بالتعاون مع أهل الخير السباقين إلى كل فضيلة فكانوا بفضله تعالى مفاتيح للخير فطوبى لهم إن الذين يطلون كتابا لا تلبس ولا ننسى أيها الأخوة أن مشروع حامل المسك يسعى لنشر كتاب الله تعالى وتعليمه بين أبنائنا وبناتنا في المنازل والمدارس وحلقات تحفيز القرآن الكريم والآن مع الإصدار السابع وهو قراءة مباركة للجزء الرابع والعشرين. من كتاب الله الكريم للقارئ نشاري راشد العفاسي الذي نضعه بين أيديكم وندعو الله تعالى أن يتقبله منا والآن مع التلاوة